ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو هُنَّ الَّذِي خَرُنَ الْجَنَّةَ عَنْ لَمْنَ